قرباء وهل غير الله لا نحن الجباه قرباء وارتضيهناها شعارا للحياة إن تسل عنها فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند دربنا درب الأباه لن نبالي بالقيود بل سننضي للخلود لن نبالي بالقيود بل سننضي للخلود فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد فلنجاهد ونناضل ونقاتل من جديد غرباء هكذا الأحرار في دنيا العبيد غرباء Guraba guraba guraba guraba guraba